لأننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم, وحشرنا عليهم كل شيء قبل ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي أدوات شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم يوحى بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فدرهم وما يفترون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 والذين آتيناه الكتاب يعلمون أنه موزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمات ربك صدقه وأدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر منها في الأرض يضلوك عن سبيل الله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 وما لكم ألا تأكلوا مما ذكره الله عليه وقد فصل لكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما طررت إليه وإنه كثيرا لا يضلون بأهوائه بغيرهن إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذم ظاهر الاسم وباطنه ان الذين يكسبون ربا سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وان الشياطين ليوحون الى اولياء ليجادلوكم وان طاعتهم هو انكم لمشركون أو كَانَ كان فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا نوراً وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كما نتنه في ظلمات ليس بخارج منها كذلك زينا للكافرين ما كانوا يعملون. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ كَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُوتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رْسُلُ اللَّهِ الله أعلم حيث يجعل رسالاته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وأذاب شديد, وأذاب شديد بما كانوا يمكرون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 وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا آيات لقوم يذكرون